بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب ننزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هَاوِيَةً عِوَجًا لَائكَةً فِي ضَلَالٍ بَعِيدِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ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 وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صدار شكور وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُم مِّن آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُمُونََكُمْ سُ أَنْ عَذاَابِ وَيُذَبِّحونَ أَبنَا أَكُمْ يَسْتَحْونَ لِسَأَكُمْ وَفيِيذَالِكُمْ بَلااءُم مِن الرََّبِّكُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمُوا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَنِيُّ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَ فَرَدُّوا اَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ فَرَدُّوا اَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّكَ كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّ لَفِي فِي وَإِنَّ لَنَا فِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبَ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ وَيُؤَخِّرُكُم إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنَّنَا لَنَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا دَ أَن تَصُدّونَ عََّ كانَانَ يَعمُدُ آبَ أُنَ فَتُونَ بِسُقَانم مُبين قَاتْ لَهُ مصُلُهُم إِ نحْن إِلَّا َشَرُ مِثْلُكُم وَلَك اللهَّهَا يَمُن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان إلا بِإِذْنِ الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا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 فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا فخاب كل جبار عليد من ورائه جهنم نَمُ وَيُسْقَى وَيُسْقَى مِمَّا ءَالٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غريض مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف في يوم عاصف لا يقدرون من ما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات ولرغ بالحق إن يشأ يذهبكم ويات بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَل لَّنْ تُغْنُونَ عَنَّا مِن عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ قالوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّفِيصٍ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ ان الله وعدكم وعدا حق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي استجبتم لي فلا تلوموني ولو مو انفسكم ما أنا ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرفتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب نميم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات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 يا شَجَرَةً طَيِّبَةَ نَصْلُهَا ثَابِتٌ في فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا ثَمَرًا دُونَ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ لَأَمْثَالًا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ قَبِيحَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نَجْتُتُهَا مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ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 وَلِلْعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بيع فِيهِ وَلَا خِلَالٌ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 ني ومن عصاني فانك غفور رحيم قدناءا ان يا اسكنتم من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم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 انما يؤخرهم ليوم تشفق فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافكيدتهم هوا وانذر الناس يوما ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فَيَقُولُ الَّذِينَ ضَرَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَرٍ قَرِيبٍ نجب دعوتك, نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُلِ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَادٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلَ اللَّهُ بِهِمْ وَضَرَبَ نَٰلَكُمْ لَمْثَالًا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُمُ الْجِبَالُ فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ۖ رُسُلَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ۖ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى وقرن لين في نصفاد سراب لهم من قطران وتوشى وجوههم النار ليجز الله يجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب هذا بلاء هذا بلاء لناس ولينذروا به وليعلموا ان ما هو الهه واحد وليذكر وليذكر